بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في أَفْوَاجًا معرضون ما السَّمَاءُ من ذكر من ربهم الْجِبَالُ فَكَانَتْ استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم بفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القولة السماء والارض وهو السميع العليم، بل قارنه أضوأ أحلاه، بل استواه، بل هو شاعر، بل يأثنا بآية كما أرسل الأول ما آمن قبلهم من قغية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أغسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعث جئناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 لا تغفضوا ورجعوا إلى ما أصرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما جالت إذ تدحواهم حتى جعلناهم حصيدا قامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نستخذ نهوة نسل وانتقذناه من لدى النار كنا فاعلين بل نقذك بالحق على الفاصل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في والزماوات والأرض ومن عاده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهى ولا يسترون أم اتخذون آلهة من الأرض هم ينشرون لو كانت آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب عنا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 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم محيطون وما أرسلنا من قبل فمن رسول إلا نرحي إليه أنه لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يحملون يعلم ما بين أيديهم وما طلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتغى وهم من خشيته نشفقون ومن يقول منهم إني كذلك نجزيه ذهنّا كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رسطا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ فَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِئَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لعلهم يَهْتَدُونَ وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها محرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في سلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مئت فهم الخالدون كل نفس عذاب ضائقه المعود ونبلوكم إِنَّ والخير يَوْمَئِذٍ لَّكُلُّ نَفْسٍ وَإِذَا قِيلَ الذين كفروا اتَّخِذُوا يتخذونك دُونِ هدوا آلِهَةً الذي يُنصَرُونَ قُلْ وهم بذكر الرحمن هم كافرون وَمَا يُكَذِّبُ من إِلَّا سأريكم آياتي فلا تستعزلون ويقولون متى هذا الوعد إِن كنتم صادقين لو يَعْلَمُ الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن قهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا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 قال عليهم العمر أَفَلَا يرون أَنْ أَسْلَمَ فُنَّهَا ننقصها من أَفَهُمُ الْغَانِبُونَ الغالبون قل الْبِرُّ قَالَ بالوحي ولا يسمع الصم الضعاء إذا ما ينذرون ولئن مسكهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا ونضع الموازين الكسط لأوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مطال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسقين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 قال لأبيه وقومه ما هذه السماسير التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجدتنا بالحق أم أنت من الماعبين قال بل ربكم رب والسماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتر الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجدرين فجعلهم زبابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا في آلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتيك قَالُوا لَهُ إبراهيم قَالُوا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ عَلَى أَنْ نُعِيدَ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ قَالُوا فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كذيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى وقالوا إِنَّكُمْ أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد عَلِمْتَ ما قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفت لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وعصوا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نور كوني بردا وسلاما على عباهي وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعاب وَبَنَافِلَتُهُ وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَهِي يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَأَضْحَى نَائِلَنِهِ الْفِعْلَ الْقَيَاطِ وَالْقَوْلَ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع ذاود القبال يسدِّحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوت لكم لتحصنكم من فأسكم فهل أنتم شاكرون قال سليمان الريح عاصفه تجري بأمره إلى الأرض التي بارفنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم استغفرناهم فكشفنا ما بهم من ق وأتيناهم أهلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وَإِذْ وإبريس وجل كثل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون بالذنين ذهب مغاغبا فظن أن لن قدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إِلَّا إله إلا سُبْحَانَكَ سبحانك إني كنت من الظالمين أستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكري آئف نادا ربا رب لا تبعني فردا وأنت خير الواردين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وَأَصْلَحْنَا له زوجا إِنَّهُمْ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا غضبا وغهبا وكانوا لنا قاشعين والتي أحصنت فرجها فلتخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمة قمهم سُمّوا واحدة وانا رفكم فعبدوني وقد قرن بينهم كلهم إلينا رجعوا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قضية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى ألا إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدد ينسلون وقت وبالوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا فلكنا ظالمين إن لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وعدوها وكل فيها خالد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 ويسمعون حديثها وهم في اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلى اللهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثما عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين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 يسلموا فإن تولوا فكل هذا على سواء وإن أجري أقرب أن بعيد ما سعده يعلم الجهل من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب بالحق